فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من إِلَّا أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ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 وعلم Adam الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبئوني فقال أبئوني بأسماء هؤلاء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 وت ما وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه.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 إنه هو التواب الرحيم قلنا بطل منها جميعا فإنما يأتي أنكم مني هدا فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من رب بكم عظيم، وافترقنا بكم البحر، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وأت متظورون.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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربه فلهم أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فجعلناها لكلا لما بين يديها وما خلفها وما وعِضَة للمتقين، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَةَ قَالُوا أَت 117. <تخذنا هزوا> قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 118. قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي 119. قال إنه يقول إنه بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن وأنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربنا فَكَيْفَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ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 وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ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 وإن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكذرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف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 خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قُلْ بِأْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ وَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا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 وَالَّمَن كَانَ عَدُوَّ الْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوَّ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ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 يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق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 من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من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 اولئك ما كان لهم ان يدخنوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب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 بديع السماوات والأرض، وإذا قبَضَ أمرًا فإنما يقول له كُنْ فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية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 الذين آتينه الكتاب يتلونه حق لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَمَن يَضْغَبُ عَنْ الَّتِي إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَن سَفِيهَا نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك.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 قل اتعاونوا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُوا أَمِ اللَّهِ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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوال وجهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجه لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني فلا تخشواهم وخشوني ولأتم نعمة عليكم ولعلك تهتدون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 بل الأحياء ولكن لا تشعرون ولنبل ونك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين.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 من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصيف الرياح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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاه م عليه ان الله غفور رحيم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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَتُوَلُّ جُهَّهُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 وقتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين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 وَأَنْتَ صُومُ خَيْرُ الْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَ أَتِمٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ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 أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هُنَّ لِبَاسُ الْكُمْ وَأَتُمْ لِبَاسُ الْهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُنَّ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتي البيوت من ظهورها ولكن من البر من اتقى واتل البيوت من ابوابها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 وأتِّمُ الحجّ والعُمرة لله فإن أُحصِّرتم فمَسَّي سَرَى مِنَ الْهَذِي ولا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَذِي مَحِلَّهُ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 وَاللَّهُ رَؤْوْفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُرٌ مُّبِينٌ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 من الغمام والملائكة وقضي الأم، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه.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 وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم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 قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْرِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطهم فإخوانكم.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 توابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه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 أخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم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 وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طَلَّقْتُمُ النساء فَبَلَغْنَ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بَلَغْنَ أجلهن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ فيه من خطبة النساء أو أكنتم في أفوسكم؟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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَن تَعْفُو أَقَرَبُ لِتَقْوَى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 فَإِنْ خَرَجَ نَفْل جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بغير معروف والله عزاز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 من ذا الذي يقرض الله قررا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 لا قوله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين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 ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ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 قال أنا أحيي وأميت قال إدراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 قال لبست يوما أو بعض يومٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَاضْرِ إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَاضْرِ إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلْنَاسِ وَاُرِئَ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهم يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 والله واسع العليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم لانا امناس كالذي ينفق ماله رياء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 يا أيها الذين آمنوا آفقو من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخفيف منه تفوقون ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سَرَّوا عَلَانِيَّةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فمن جاءه موعظة من ربه فاتها فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْعَادَثَ أُولَآئِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمهم الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربا به ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له، فليمل الوليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم.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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها لَمَقْبُوضَ فَإِنْ أَمْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَالْيُؤَدِّ الَّذِي أَتَمْنَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ